بسم الله الرحمن الرحيم عن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوكادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار اهَا نَشَأَ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجَاحًا وَهَاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً دجاجا لنخرج به حبوا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مأيين فينا فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما ورفاقا جزاء انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فقوموا فلن نفيدكم الا عذابا